الصورت نحيج السي يسمى ربينا ذحنين يجورد الحنان ام الدنيا اكن في اللام الشقوه سبب عنوان اش نازلش الساعه القيامه زين مقره ماشي الشاء اش تنمرس زرم اش تشونثي الصوت ظن وانك نفس الصوت أتظر ضم الدن أما كان شكرا لهنير شكرا لكن لا اعتذر ربي إقوارا مشيكرا ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب سعير إلا ينذم الدن هذه الجادة الغفاربية مبرميسنا الشمع يتفع كل الشيطان ونيسف صنفذان يحكم في اللش وخلاق شرب ونيسي ثبعان ذرس السفغي وبريد الشمعي رحت أفتمس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من طراب ثم من نطفة ثم من علقة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 وانبتت من كل جوج بهيج ما يلف شوكم امدان ليسنكل اليوم الحساب يكنخرق يكون قحال ومن بعد يث مقف سنجس ومن بعد قف من جمذان ومن بعد سوفير لخريقاش اذان سيظف بنارا اكنو ندميان انجلخر بوش كيوان اين كننين فغا الوقت اللي معلومان أم بعد كنت نستفغ ذلوفنا في مشطاح أتغرم ذير جزن أبعضه ونذي مات أبعضه يقره يوسير وريسين دشقه الدار أتوري الثم والثقور بدن أغضر في اللسمان أتحرك أتفذج فو أتسمغم كل صنف اللحشيش يبرخ قش ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا فيها وأن الله يبعث من في القبور سويا جيسة علم زيغربي اللي استيذت أثنى ذي حيي الموتى أثنى يزمر كل شيء أثنى ذي الساعة نداش الشكي اللي أثنى ربي هذه السكر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 Iella yiwen d imeddan ad iǧǧaddan ɣef Rebbi, mebra ma yessen acemma,wala abu ubrid yeswab. ɣ takt ara as-d-imren. Yezzis yidi-s, yessfraɣ, ɣan abrid ar ebbiya, Ad yettwaddul di ddunit, yiwen lḥisa abaenfak, ad yeɛreḍ leɛtab tmerɣiwt, dayyen ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير نتمأ النبي وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يليون ذي مدن يعبث ربي في الطرف ما ينريث دي الخير ذي فنيت في الدين ما ينريث دي الشر ذي في الدليا كذم يخسر الدنس لخارث تنذر يخسري فنن يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير يعبذ الججارب ونك دون زميران أتي ينفعنغ في ظور تنظر مقرن يعبدوا المثقرب رمضا ركتا من نفع أتنذير معاون يعني نذير بالذكر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجريم من هذا النهار إن الله يفعل ما يريد أتنبذ السكشم وذيوم ننخذ من الرصاح أغل الجن ثم سفن اتجل لنسى الدواش أربي خدم كيف غار. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمبد بسبب السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكيد هو ما يغيظ مثل لكني وان أربي مثل السرارة محمد ذي الدنثنا ذي الأخارف راشد يخدم مراد يشقف هذه الخنقه هيش يمانيش هذه وكذلك انزلناه آيات بينات وان الله يهدي من يريد اتسكنت ان نزل القران في الليل سيفنا ربي يهددوني فغا إن الذين آمنوا والذين هادوا الصعبين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وإذا شكني يمنا أذو بذين بالصعبين فنصر يقد المجوس أذو ذي سيق من أشريك أذر ربنا يفرون جرسني يوم الحساب رب كل شيء حضرات الصابين المجوس المجوس المجوس المجوس ألم تر أن الله يشجد له من في السماوات ومن في الأرض والسمس والقمر والنجوم والجبال والسجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء مشاري من ربي تشجد نسكيلان و الجن و الناذر قعا ضي الطجيا كد و غور ضي جثاني يكذ هلال ضتجور ذويني في دون يكذ وطس في مدن اتس نظن يختل باللسنه تشاچبن وني هنا ربي وريش هيا و انك نراتي عوجان ربي خدم شي يفغا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 সিখ সিং দখল আদি বুঝুন বুঝন মহনে নিনিস শশি নীন عرض الثلاثافة مرغيوث إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت هذا يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير أثنى ربا ذي السكشم وذي يمن خد من الإصراح أغرج ثم سفن يستزر نس أسنقنا لمقيسا ندهب في صفان ذا اللؤلؤ اللبسان سنه زحرير وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد والهنة غروا وريهان والهنة سفرذ وخمان إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمشجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نلقه من عذاب نليم لكن وذاكي خفرا زقنت ففريضا ربيع يكوذ المسجد الحرام وأنكي نيد نقن لعب ذاكي ملان اسويل إزدغن دينا ذوذي دي ديوسا فرا ونيظان لذي إحراذه الستعدية أصلنا عرضا لا تبقى الريح وإذ بوئنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في مجد بين إبراهيم أمكان بخامنية الكعبة ننيس هذا ليس خمضى شريح الزجر يخامنون إو ذهي الطوفان ذو ذهي ذد دعون ذو ذهي ركع سجدا وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ظامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام فكلوا منها وأطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سوى سنم الدنغ الحيج أدا سنث الدنغ فضار نعصف اللني رغمان إضعفا وذيديوسان ذم كل بريذ بعذن أدا ملي الذكر فعن الذكر نسمى الربين والسنن معلومن مثل نرزق سلبها يم اتشث ذيكست الشتشم اما فون يجسغراز وم بعد ذيكس نشاغوب اشعر يقيم كتصوص طلالة ان يوفين سشرة وعذن الطفن وخام قديم في ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنب الرجس من الوثان واجتنب قول الزور أكني يوني لق ونشي توقي من أجال إرحر مدي جاربيا أكنخير صور رب هيمة حلتوان حشثي ذي وندن غرام ذادث الفحل صنان ذادث وورن الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق عفص ربيس التحقيق قل السوق مثل شريك ون يقمن يا رب شريك أمزني غريد غني أخطر أخطف النظيور نغتي ضجر وضوه غريف رفع ذن رقاي ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تق القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ونمر عين اللان ونيشيق من جال اي وينضر ربيا وني حريمن ذقور سامد اشتري منفعه للبهيم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 كل لوم مع نقم صنديق عنده رجل لون تحقاث الذكر نسمى الربية مثل نرزق سلبها يم ربنا ونهي ونهي ونهي أرث لومورين التان ذي الشر واذي تخشي عن واذي ماذي توافذ الربية أرقاق نولا وننسن أي نظران يذسن صفران فالدن غفظر ليتنسن ذقايا نتنيد نرزق أتصديق نور بخلن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 فندستي مرح التجلوم مغريت غلقه عن مجاد اتش ذي ست شكم امغونيش ثقني عن ذولنا يتقرفان لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوامكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشير المحشنين وليتها وضغى الربية وكسم وليتها من النسد أرث يوضن الضطعام أكا قهت ذن الصخار يكون وتعظم ربية غفه الدوكن الهلا ذشر وخدم الإحسان إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أسن ربي الدفاع وفي ذكني يمنا رب وليحملنا كل خداد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رب الله وللا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهديمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اتشرح شرحن الممنين اذكر نذن نغان على خطرت توضر من ربني يزمرث ننصر مذاك نجس سوفغان في الفطر حشك كان مدقارا نظر ربما يلبى في النار لو كان ربما يتشرع الفترة في مدن وشوى في لذة المترخ الواث الرعبانيا نظر جوا مع إيروميان نظر جوا مع أبو ذاين نظر جوا مع جينس سلمان عندما يتواث كاراطاش داخل نفسه يسمى ربما أعطانا ربما ذي نصار وأنه ينصرن الدنيس ربما يقول يتواغراب الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا زكاه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وذك النمي الله ننفسنا الحكم من ذي مور أتبدأنا غفظا ليث أتزكين المرنشان أتمرن سوي النيرهان نهون غفين ننذري وغربا دقل الأمور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 اكنو دث القمن لوط اكني مولان المديان ولد موسى بنت الكفار بنت في قرطائر كفار بعدك ان الهادي سن ام من قرية هلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبير معطله وقصر مشيد اشهرت الدرن الشنقر نستثمثل لا رسق فغرند غلقعا ذي الفيلو لشود يوما البرج علاين إخلا أفلم يسيروا في ذرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أواذان يسمعون بها فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور عن الرحين ذي اكنش ني دين ولا وان اذفه من امور يسن نغيم زونه دشرين ماشي دال نقدر غن يقدرا غن دولوان بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك 1000 سنه مما تعدون ظرفنك يا شردعات ربو يسخرف في الوعد عشان يجيب بصور بفيش اما كاين درف نسنا يدي لحساب اني من قريه مليتو لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير اش حال سته درهم ينف غسك من التفرم ومن بعدك نمغض فلاش فقرت قرد غوري قل يا أيها الناس إنما أنا لك نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاججين أولئك أصحاب الجحيم إن شن نكم الدن ذمن هرون دبينا يمن خد من الاصراح أسلم حسية سن أفن نرزق الرزق يرهان مدوي فيك حنا تغربا ادغ من الليثنا ادوي ذاك اذا التماش وما ارى النامق قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الق شيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم شبند أما ذا رسول الله ما يغرد ذا دير الشيطان ذا دي القرياس أينك ندينا ربي محوين ديرنا الشيطان أم بعد ربيا أذي حفظ اللي يثيس ربي يساعد العلميس يسنذ ضب الرمور ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ذي المحنة التي ديقم دي ويندزق ذي دي الشيطان إيو ذكي سعنطان ازدخل بلونانسان اقسحن بلوان دي مظر من ذي الملا في النكن بعدا في الحق وليعلم اللذين أوت العلم أنه الحق من ربك به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أك ندع المنوذي غران القرآن دل حقه أك نمثى من يش ولو ننسى تخشعان أذربك سوفقا وذي من السفرين صواب ولا يزال الذين كفروا في مريتي منه حتى تاتيهم الساعة بغته أو ياتيهم عذاب يوم عقيم دمكرت دي شوكون ديس وذكا كن كفرا أرثني دا الساعة قيما نثنين ورفنين فلاس نغمار أثني ديس العثاب ذكوسك دي حظ إقهرا الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين لحكم السنة ربي لذن نتحكم جرسا وذي يمن خدم النصلاح نهني ذي الجنس النعيم ماذ وذك اني خفرا اسفد فن الله يثنى وذك سعان الرافع النفس نيها ن والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الراسقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم وذاك الذي هجرا ابغى ن في رضا من غنت النغمسا اتسنف الناس ذكر أرزق ربي الرزق النين العاليه يقدر ربي يا خير ابغى زعمه رزقان اني نسك شي مغروم لايق وانك الناسني عجبان رب يعلم كل شيء ودي تسقس تسعجلان ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ونمر على خطر وندي الرنغ في منيس سوين تعدن فلاس ونبعد ما تعدن فلاس ربنا ثناثيا صار أثنى ربنا يعفو أرنويتس محطاس ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن على خطر ربي يستخشم الزخرة البعش يستخشم الزخرة ربي يسل الزر وأن خطر ربي أثنى نتجد ربي الصح ماذا ينعبذ غير إس أثنى نتجد الباطل أثنى نتجد علينا ذا مقرآن مقرآن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وتزريض على ربي يغطر دمان ذجني أشكل ثمور تجزاوث ربي يتحن كل شيء يبدو له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ينسين لنذق جنوان ذوين لنذق عام أربيه نستذر الغني يستهردش وشكر ألم تر أن الله اصخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ان الله بالناش نرؤوف رحيم وتزري ضر ربي يستخراو عندكم مره شري لنا بيرقاعه تفركين السجلات اللي بحر سجمري نش يطفي النور دغريا في وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور يكيد أنت كن ذي حيان من بعدك نكن نغ من بعدك نكن ذي حيو لا لكل أمة جعلنا من سكنهم ناشكوه فلا يناجعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى المستقيم نقم الملة كلما نهني لتستباعا وشو يشن المرة ذقوين يعنان الديني جب ذد العباد غرب بيه أقلك غف الديني وقم وإن جادلوك الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ماذا قلت جدا إن أسنى ذربك عرما أسوين لا تخدمم أذربك علي حكما يوم الحساب ذقانهم خلفا ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يشير وتعرم ذرا ربي بل لي يعرم شيئا ذك جن يكذ وإنما الرأي ذي الكتاب اللعر المحفوظ وإنما فربي سهل ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير عبد ججنا ربي أي النور نسعي البيان ذوي نسو العلم ولسعينا للظالمين وَلَذِيُّ نَثِنْصَرُ وَإِذَا تُتْلَى عَلِهِمُ آيَاتُنَا بِيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَشْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلِهِمُ آيَاتِنَا قُلَ فَأُنْبِئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ لا يتنغفانا أجدبانا وذماوان أبوذا كني خفرا ذي بركانا ذي كورفان أما كان خريفة هجما أغفذاك ذي قارا فلسنا لا يتنغ يناس ما كنت خبرى سويا يوهر نايا في مسن نقوعة ربية اوذا كني خفرا أشتمن ذي الثجرة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يشتقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أمدا أثاني المثال يرقون اجدح السم وذا كنا لثعب ذم من غربه أرزميرا أدخل قن لذيجيا ها سنجمعان فلاس لكنا سنكستيزي أين لنبك فسننزان ورزميرنا في درن يضعفون يضطرفان أذوي الناس وضرفان ما قدر الله أحق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور وشكيلة راه تقدريش يا ربي هاكني شي لعق ربي يقبر شي وغلاب يستخفي ربي مشي كاع دير مده يكهرواعد ربي سل اجر كلش يوم يعرم مرة شهيلان زدت سن غادي في يا ايها الذين امنوا اركعوا اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون او اذا فيمن ركعت سجدت وعبدت باب ون خذ مثله خير 13 اكرم هذا يرحم مجاهدوا في الله احق جهاده ها وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وإبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيد عليكم وتكونوا شهداء عن ناش فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جهد في سبيل الله الجهد النين الصح نستثني الخطارق ولو نديو قيم ذي الدين أين يعرن في اللون ذي الملا غنبابة ون يفراهيم ونسمان قبل أكنين إنسلمان أكن ذي القرآن أكن ذي لذينه أنفين في اللون أشيرين ذينه ينفن وفم الدن في الضخص الليثن ون الزكيم المرن ون ششمة العناية الربية শ চঙ্গড়ন আদ নসড়